الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولسى السبيل سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون أهواءكم. قل لا أتسبع وهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المفتدين قل لني على بينة من ربي وكذبت به ما الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ولا رطم ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطم ولا يابس إلا في كتاب مبين